بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر فمع الله لمن حمده الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لأولاء هدان الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك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 وقنى شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاتيت ولا يذل من وآليت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت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 وجعل الحياة ديادة لنا في كل خير وجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك يا ذا الجلال والإكرام إلهنا ومولانا ليس لنا إله غيرك فندعوه ولا رب لنا سواك فنرجوه أكرمنا ولا تحرمنا وذذنا ولا تنقصنا وكن معنا ولا تكن علينا وعاملنا بنطفك يا مولانا ولا تعاملنا بعدلك فإنك إن عاملتنا بنطفك نجونا وإن عاملتنا بعدلك هلكنا نسألك أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم جعلنا ممن قبلت قيامه وصيامه وجعل شهر رمضان شاهدا لنا بالحسنات لا شاهدا علينا بالمعاصي والسيئات اللهم بلغنا ليلة القدر برضوانه وجعلنا فيها من المقبولين من الصائمين من القائمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تذق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة